I I <laughs> just I got my يا أبناي لو بتركاني ما خافمت يا أبناي لو بتركاني ما خافمت عيني فيه لا أنسى من عمر الزمان ونغني